وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبذي زينتهن إلا بقولتهن أو آبائهن أو آبائ بقولتهن أو آبائ أو, أو أبنائهن